الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك السداد في الأمور كلها ونسألك أن تفتح علينا وتبارك لنا في علومنا وترزقنا العلم النافع والعمل الصالح وتعلمنا ما لم نعلم وترزقنا العلم بما نعمل العمل بما نعلم ما زلنا معاشر الإخوة الأحبة في دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى وهذا هو الدرس التاسع والثلاثون هذا هو الدرس الثامن والثلاثون، ونسأل الله عز وجل أن يتمم علينا بالخير ويوفقنا أجمعين للانتهاء من هذه الدروس والانسرا منها بمادة علمية وفيرة، وقد كنا تكلمنا في المجلس السابق. عن باب الإيلاء وذكرنا ما هو الإيلاء وشيئا من أحكامه على وجه الاختصار وتكلمت كذلك استطرادا عما يقع فيه كثير من الناس في مسائل معاشرتهم لأزواجهم والأخطاء التي تقع في ذلك بين الزوجين رجلاً رجالا كانوا أم واليوم حول الله تبارك وتعالى حديثنا هو في باب الظهار باب الظهار قال رحمه الله تبارك وتعالى باب الظهار وهو قول الزوج لامرأته أنت عليك ظهر أمي أو ظاهرتك أو نحو ذلك فيجب عليه قبل أي مسها أن يكفر بعتق رقبه فإن لم يجد فليطعم ستين مسكينا، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم وله أن يصرف منها لنفسه وعياله وإذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت وإذا وطئ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير كف حتى يكفر في المطلق أو ينقضي وقت المؤقت هذا مختصر ما في باب الظهار والظهار معاشر الإخوة الأحبة والأخوات الكريمات هو قول الرجل لامرأته أنت عليك ظهر أمي بمعنى أنك الآن كأمي في حرمة النظر إليها بشهوة أو مسها أو وطئها واضح؟ وهذه الكلمة أظن أنها غير موجودة في بلادنا وفي كثير من البلدان لكن الظهاري صيغة صريحة وصيغة تلمحية غير تصريحية كما نص علماؤنا رحمه الله وسأبين هذا بحول الله تبارك وتعالى على وجه الاختصار لكن في بعض البلاد المشرقية ما زال هذا الظهار موجودا يعني ما زال قول الرجل لمرأته عند غضبه أنت عليك كظهر أمي أو ما إلا ذلك هذه الكلمة ما زالت موجودة كما أخبرني بعض الإخوة سألتهم في هذه المسألة فأخبروني بهذا ولاصل في الظهار عشر الإخوة الأحبة والأخوات الكريمات أن الرجل في الجاهلية كان إذا أراد طلاق زوجته قال لها هذه الكلمة بما أنك الآن أصبحت حراما علي كما أن أمي حرام علي فأنت الآن كذلك حرام علي فكان لفظ الظهار في الجاهلية طلاقا كان رفض الظهار في الجاهلية طلاقه إلى أن حدثت قصة زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بسببها شرع الله الظهار وذلك فيما رواه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى عن أمنا عائشة رضوان الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت تبارك الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة خولة بنت تعلم. فكلمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا في جانب البيت أسمع كلامها ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها وتقول يا رسول الله أبلى شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآيات وروي في بعض الأحاديث الأخرى أن خولة وهي خولة بنت مالك ابن فعلبة ظاهر منها زوجها وهو أوس ابن الصامت وكلاهما أنصاريان Arada az övé, muaqágtája, egy nap, fájott, fágható, és kiderült, الله a tértetés Allah, aki Allah, és Sallam, és azt mondta: "Istenem, Allah, az én anyám, aki kiderült, hogy a tértetés Allah, aki Allah, és Sallam, és azt فما ترى؟ فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم ما أراك أو ما أراك إلا قد حرمتي عليه على التشريع الأول الذي كان عند العرب وهو أن الظهار طلاق أو تحريم للزوجة. فقالت يا رسول الله والله ما ذكر الطلاق وهو أبو ولدي وأحب الناس إليه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعيد قوله ما أراك إلا قد حرمت عليه وهي تكرر قولها فما زالت تراجعه ويراجعها حتى نزل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فكما ترون عشر الإخوة الأحبة أن سبب هذا التشريع هو حدوث هذه القصة وخولة بنت ثعلبة رضي الله تبارك وتعالى عنها هي من الصحابيات الجليلات ولها قصة ذكرها علماؤنا رحمهم الله وذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه كان في يوم من الأيام يمشي في الطرقات فاستوقفتهم رأى فقالت له إيه يا عمر أعهدتك عميرا تلعب مع الأطفال أو تلعب مع العيال ثم ما مرت الأيام حتى, حتى علمتك عمر ثم ما مرت الأيام حتى لقبت بأمير المؤمنين فاتق الله واعدل. فاتق الله وعدل فقال له بعض حرسه ماذا تريد من هذه العجوز توخري عن أمير المؤمنين فقال لهم كلا والله كيف لا أنصت إلى امرأة سمع الله قولها من فوق سبع سماوات ألا تعرفون من هذه هذه خولة بنت ثعلبة والله لو أوقفتني سائر اليوم لوقفت أنصت إليها وفي هذه القصص كلها عبر وأي عبر معاشر الإخوة الأحبة ولا بأس بهذه الاسترادات لأن الفقه من غير تربية هو عبارة عن تكوين رجال لا ينفعون شيئا في المستقبل لأن العلم من غير أدب لا ينفع وكان كثير من السلف يقولون قليل من العلم وكثير من الأدب ينفع وكانوا يرون أن العلم بالنسبة للأدب كالملح على الطعام فالأدب معشر الإخوة الأحبة والأخوات الكريمات وهو التأدب بهذه الآثار وهذه الأحاديث وهذه الأخبار أخبار سلفنا الصالح هو الغاية المقصودة من العلم وقيل للإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى وذكر أمامه معروف الكرخي وتعرفون معروفا فقد كان رحمه الله أحد الأئمة الزهاد العباد قيل له إن معروفا كان قليل العلم فقال وأي شيء يبتغى من العلم إلا ما كان عليه معروف ولما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى ترجمة الفضيل بن عياض الإمام الجبل الراسخ رحمه الله تبارك وتعالى قال في آخر الترجمة بعد أن أفاض في ترجمته بما يثلج الصدور ويرقق القلوب قال رحمه الله تبارك وتعالى والرواية عن الفضيل قليلة وقال إن بعض الناس تكلموا في علم الفضيل رحمه الله على جلالته فقال وأي أمر قال والرواية عن الفضيل وابنه علي قليلة قال وأي شيء يراد من العلم إلا ما كان عليه الفضيل رحمه الله فإذا بارك الله فيكم أجمعين يجب أن نعلم أن الغاية المقصودة من تعلمي القرآن والسنة والآثار هو العمل بمقتضاهما هو العمل بمقتضى هذه الأمور هو رقة القلوب عند مطالعة هذه الآثار وانصياعها للعمل بما تضمنت وقد ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى في صيد الخاطر عن شيخه الأنماطي رحمه الله قال كنت إذا جلست إليه في صغري وجعل يحدث الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبكي بكاء حتى يرحمه الجالسون وكان بكاؤه رحمه الله يعمل في قلبي أكثر من علمه وهذه معاشر الإخوة الأحبة حالة مضطردة عند سلفنا الصالح لمن تدبر قصصهم فقد كان الكثير منهم إذا جلس للإملاء أو لقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرق قلبه رقة عظيمة حتى ما يميز كلامه ما يميز كلامه من بكائه تأثراً بذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أو تأثرا بذكر هؤلاء الرجال الأفذاذ أو تأثرا من حديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وما ذاك معاشر الإخوة الأحبة إلا من شدة معرفتهم بالله عز وجل ومعلوم أن العارفين بالله عز وجل كلما ازدادوا به معرفة كلما ازدادا خوفهم وإجلالهم ورهبتهم منه جل جلاله سبحانه وتعالى وها هنا نرى كيف أن خولة رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت موقنة أن الله عز وجل سينزل في أمرها قرآنا وهذا من شدة إيمانها بالله عز وجل وأيضا نرى كيف أن كانت تقول الحق مهما كان فأوقفت, فأوقفت أمير المؤمنين في وسط الشارع ونصحته ووعظته موعظة وجيزة بليغة ولم تقل أنا مرأة ما لي ولأمر أمير المؤمنين هذا إنما علي الطاعة كلا وهذا كان حال نساء سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين وهو التفاعل مع المجتمع والتفاعل مع حياتهم والتفاعل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الحق لمن كان مهما كان أسأل الله عز وجل أن يصلح من أمرنا ويهدينا لأحسن السبل وفي هذا الأثر كذلك أمر عظيم وهو قول أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها في بعض الطرق الحديث سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها لقد كنت في جانب البيت لا يعني يخفى علي بعض كلامي المجادلة وهي تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الله عز وجل سمع كلامها من فوق سبع سماوات وفي هذا وفي هذا إنذار وتحذير بليغ لكل الناس أن يعلموا, أن يعلموا أن كل كلمة يقولونها وكل لفظ يتلفظون به ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقد وكل الله عز وجل ملائكة يكتبون عنا كل ما نقول وهو سميع بصير عليم بنا لا يغفى عليه شيء سبحانه وتعالى فنسأل الله عز وجل أن يهدينا لأن نعرف هذه الأمور ونخشاه سبحانه وتعالى وأنتم تلاحظون أن الله عز وجل لا يذكر آية في سورة من السور إلا ويعقبها بقوله لقوم يعلمون لقوم يعقلون لعلكم تتقون إلى آخر هذه الآيات بهذا المعنى وما ذلك إلا لأن منهج الله عز وجل في كتابه الكريم هو ربط الحكم الشرعي بتقوى الله عز وجل هو ربط الحكم الشرعي بتقوى الله عز وجل وهو المقصود من العلم والفقه معاشر الإخوة من غير هذه المعاني جاف يزيد القلب قسوة إذا لم يتطرق إلى هذه اللمحات وإلى هذه النكت وهذا كان وهذه كانت طريقة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في تعليم أصحابه فإنهما ما كان يجلسهم هكذا ويطلق عليهم الأحكام ثم ينصرف بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يعلمهم بالحدث ويريهم العبرة ويربيهم تربية عملية في حياته بأبيه وأمه صلى الله عليه وآله وسلم وذلك لما فقدوه فقدوا كنزا عظيما فلذلك أعرفوا لرسولكم صلى الله عليه وآله وسلم حقه واعلموا له فضله وبذلك تعلمون فضل السلف على الخلف كيف كان سلفنا الصالح وإن لم يروا الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يتأثرون جدا من ذكر اسمه بأبيه وأمه كما يروى عن الإمام جعفر ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب وهو الملقب بجعفر الصادق أحد أئمة أهل البيت وهو شيخ وهو شيخ الإمام مالك فقد روى الإمام مالك عنه رحمه الله قال أدركت جعفر الصادق أو جعفر بن محمد وكان من أكثر الناس مزاحا فإذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تغير لونه وتغير حاله وبكى بكاء حتى يرحمه جلساؤه وهذا أيضا كان حال كثير من سلف الصالح رحمهم الله فلنرجع إلى موضوعنا الذي كنا بصدده إذن الأصل في باب الظهاري حديث والحديث كان سببا في نزول آيات فلنتل هذه الآيات ثم بعد ذلك نذكر ما قاله المصنف ونشرحه فقرة فقرا يقول ربنا جل جلاله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير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 فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكين ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم هذه هي الآيات التي ذكرها الله عز وجل في مسألة الظهار وهناك آية أخرى كذلك ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الاحزاب وما جعل ذكر الله عز وجل في سوره الاحزاب وما جعل ازواجكم اللاتي تظاهرون منهن امهاتكم أيوه. وما جعل ازواجكم اللاتي تظاهرون منهن أمهاتكم. قال رحمه الله تبارك وتعالى باب الظهار وهو قول الزوج لامرأته أنت عليك ظهر أمي أو ظاهرتك فإن قال أنت عليك ظهر أختي أو أنت عليك ظهر أم عمتي أو أي محرم آخر هل يكون بذلك مظاهرا هو كذلك عند جماهير الأئمة رحمهم الله قياسا على الأم لأنه لم تحرم عليه امرأته ولم يكن مظاهرا إلا بقوله هذا القول الذي هو كما سماه الله عز وجل زورا فهذا زور فزوجته ليست أمة وزوجته كذلك ليست أخته وزوجته ليست عمته ولا خالته بل هي زوجته واضح فذلك فإنه يقول منكرا من القول وزورا بالدعائه أن أمه أن زوجته أو زوجه أن زوجه هي أمه. طيب، فإن قال لها كما قد يحدث، لئن وطئتكي، لئن وطئتكي، لا أطأن أمي. والعيد بالله يعني. في حالة الغضب، فهذا مظاهر أيضاً. وهذا يحدث ترى، هذا يحدث عند كثير من الناس. أو يقول لها لأ إن وطأتُكِ لا أط أن أختي ولا يأذب إلى ذلك من هذه الكلمات الفاحشة البذيئة هذا يقوله كثير من السفهاء إذن هذا أيضا من من الظهر فإن قال لها في مجلس من المجالس أنت كأمي أو ناداها يا أختي يتيني بكذا كما يفعل كثير من الناس فيقال له إن كنت ماذا تقصد بقولك لها أنت كأمي فإن قال وهذه الفتوى لشيخ إسلام من فإن قال يعني هي كأمي في الشفقة والعطف عليّ والحنان عزّر من أجل ذلك وأدّب ونهي عن أن يقول ذلك وأيضا فقد سمع عمر بن الخطاب رضي الله وتبارك وتعالى عنه رجلا ينادي زوجه يا أختي فأدّبه وأنكر عليه ذلك واضح؟ إذن لا يعتبر مظاهرا لأنه ولم يعني أنها كزو... كأمه أو ك... لم يعني أنها كأمه أو كأخته في تحريم النكاح إنما أنا في الشفقة والعطف وما إلى ذلك فهؤنا لا يعتبر مظاهرا لكن سدا للذريعة ولأنها حقيقة ليست كأمه في جوانب كثيرة فمن أجل ذلك نهي عن هذا إذن ما يفعله كثير من الناس يقولون لزوجاتهم يا أختي أختي أعملك هذا أختي ذلك هذا خطأ هذا خطأ يجب أن ينهى عنه من يفعل ذلك ويجب أن على المرأة إذا قال لها زوجها ذلك أن تنهى فتقول له لا يا زوجي أنا زوجك ولست بأختك واضح يا إخوة؟ فتنبعوا لهذا بارك الله فيكم وقد كنت منذ زمان طويل أسمع بهذا الحكم الشرعي حتى وقفت عليه عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله المجلد الرابع والثلاثين. طيب وذا قال أو نحو ذلك أنت عليك ظهر أمي أو ظهرتك أو نحو ذلك هذا تعريف الظهار واضح قال فيجب عليه قبل أي يمسها أن يكفر بعتق رقب فإن لم يجد فليطعم ستين مسكينا، فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين. هكذا على الترتيب نعم هكذا على الترتيب لأن الآية التي معنا هكذا رتبتها على الترتيب والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذاكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين فمن لم يجد فإطعموا لاحظتم يا إخوة وإخوات إذن هذه الكفارة مرتبة وليست اختيارية واضح قال فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين متتابعين يعني أنه لو وطئها بين في, في هذه المدة إذن يعود من بداية، فلذلك لا يجوز له أن يمسها والمس والمسيث كناية عن الوقاع وهو الجماع لا يجوز له أن يجامعها إلا إلا إذا إلا بعد أن يؤدي هذه الكفارة وهنا حديث آخر هو أصلا كذلك في هذه المسألة. أقرأها عليكم الآن إذن الآن الأصل في باب الظهار كله حديثان أساسيان وآية أو آية وحديثان أساسيان وإنما قلت ذلك لأن الآية كانت سببا سببا لنزول كانت كان الحديث سببا لنزول الآية وهي قصة خولة بنت ثعلبة وقصة سلمة ابن صخر البياضي وهذه قصة سلمة ابن صخر رضي الله تبارك وتعالى عنه هي التي سأذكرها لكم الآن فقد روى أبو داود والترمذي عن سلمة ابن صخر قال ابن العلاء البياضي قال كنت امرأا أصيب من النساء ما لا يصيب غيري فلما دخل شهر الرمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتايع بي حتى أصبح فظاهرت منها حتى ينسلخ رمضان فبينها هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء وفي رواية أخرى أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت خلخالها في ضوء القمر فلم ألبث أن نزوت عليها فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر وقلت لهم امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا لا والله فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته فقال أنت بذاك يا سلم يعني أنت الذي أوديت بنفسك في هذه المسألة قلت أنا بذاك يا رسول الله مرتين يعني أنا بذاك أنا بذاك وأنا صابر لأمر الله فاحكم فيي بما أراك الله قال حر الرقبة قلت والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت على رقبة نفسي قال فصم شهرين متتابعين قال وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام يعني أنا لم يحدث لي هذا الذي حدث لي إلا وأنا صائم يعني في رمضان يعني. يعني إني ما ظهرت من زوجتي إلا لأنني في رمضان خفت أن أقع عليها وما ذلك حدث لي الذي حدث قال فأطعم وسقم من تمر بين ستين مسكينا قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين مالا طعام يعني هو زوجه قال فانطلق إلى صاحب صدقتي بني زريق فليدفعها إليك فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم الساعة وحسن الرأي وقد أمرني أو أمر لي بصدقتكم هذا الحديث حديث حسن صحيح طيب قوله يتايع بالتتايع هو نفس التتابع لكن التتابع في الخير والتتايع في فيما لا يحسن ولذلك في حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في طلاق الثلاث قال فلما كان بعد ذلك في زمن عمر تتايع الناس في هذا الأمر وفي رواية تتابع وصحح النووي أن رواية تتايع الناس أو تتايع يعني تتابع يعني تلازم ذلك بعضه بعضا بحيث لا يستطيع الفكاك منه طيب هذا الحديث يا إخوة له عدة روايات هذه أجمعها هذه أجمع الروايات وفي بعض رواياته أن سلمة لما أراد أن يكفر عن لما ظاهر من زوجته وأمر أن يكفر عن ظهاره وقع مرة أخرى على زوجه فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم لا تعود إلى ذلك كما سيأتي إن شاء الله إلى ذلك أن يذهب إلى صدقات بني الزريق ويأخذ منهم وهذا واضح قال ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم لما ورد معنا في هذا الحديث الذي معنا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يذهب إلى صدقات بني الزريق وهم قومه فيأخذ منهم يعني يتصدق عليه ويستفيد من تلك الصدقة قال إذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم وله أن يصرف منها لنفسه وعياله لما معنا في هذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتصدق بها ويأكل بالباقي لأنه كذلك فقير واضح؟ طبعا يا إخوة هذه الأحكام التي نذكرها الآن لها فروع كثيرة يعني أفاضل علماء في التفريع عليها واستقراج الأحكام وبينه خلاف وما إلى ذلك إنما نحن نذكر هنا في سائر مجالسنا أرجح الأقوال وأخسرها ونترك كثيرا من الفروع هذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ونحن نتابعه في ذلك فأنا نحتاج أن نكرر هذا الأمر لأن بعض الناس قد يظن أن هذا هو الحق المحض الذي يعني ما دونه إلا الباطل والخطأ لا هذا إنما هو ما ترجح بالدليل والأثر وقد يكون تكون هناك بعض الأحكام أخطأنا فيها وغيرنا أولى بالصواب والحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر طيب وإذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت لأن سلمة بن صخر ظاهر من زوجه إلى انتهاء شهر رمضان وإنما أراد بهذا الظهر أن يحرمها على نفسه حتى لا يقع عليها من بعد تشديد على النفس كما نفعل كما يفعل كثير من الناس اليوم إذا أراد أن يلجم نفسه الأمارة بالسوء عن أمر من الأمور فإنه يحلف عليها أنه إن فعل ذلك لا يصومن كذا أو لا يفعلن كذا أو أنه يقول والله لا أفعل كذا يحلف على نفسه قسما أن لا يفعل الشيء الفلاني لأن النفوس المسلمة المؤمنة جبلت على تعظيم الايمان فلا تنتهكها إلا إلا عند يبلغ بها الأمر أمرا لا تستطيع السيطرة بها على نفسه كما حدث لسلمان فإنه كما ورد يعني رأى زوجته في في, في الظلام تحت ضوء القمر رأى خ خالها فمات مالك نفسه طيب اللهم صلى على سيدنا محمد فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت وإذا وطئ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير كف حتى يكفر في المطلق أو ينقضي وقت المؤقت يعني المطلق يعني إذا ظاهر مطلقا أنت عليك ظهر أمي بإطلاق واما المؤقت أنت, علي أنت عليك ظهر أمي إلى انقضاء رمضان مثلا أو إلى انقضاء شهر واضح؟ طيب. ودليل ما نقول هنا ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي. وقال حسن غريب صحيح. وقال حديث حسن غريب صحيح عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ظاهر من إمرأة فوقع عليها. فقال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت قبل أن أكفر قال وما حملك على ذلك يرحمك الله قال رأيت خلخالها في ضوء القمر طبعا الرجل هنا هو سلمة بن صخر فقال لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل وهو حديث صحيح وهو حديث صحيح أو ينقضي المؤقت هذا آخر باب الظهار نأخذ الآن إن شاء الله تبارك وتعالى باب اللعان باب اللعان قال رحمه الله تبارك وتعالى إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر به بذلك ولا رجع عن رميه لا عنها فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وإذا كانت حاملا أو كانت قد وضعت أدخل نفي الولد في أيمانه ويفرق الحاكم بينهما وتحرم عليه أبدا ويلحق الولد بأمه فقط ومر ماها به فهو قاذف طيب طبعا ما زلنا الآن في أبواب الطلاق وما شابه الطلاق واللعان ها هنا يعتبر من أبواب ما شابه الطلاق والأصد في اللعان أيضا يا إخوة آية أو آيات وحديثان آية في سورة النور وحديثان والحديثان هما ما يتعلق بهلال ابن أمية الواقف وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا كما لا يخفاكم وعويمر العجلاني كلاهما دخل البيت فوجد رجلا فوق زوجهما فمن أجل ذلك شرع هذا الحكم واللعان يا إخوة من اللعن وهو الطرد من رحمة الله عز وجل وقد شرع هذا الحكم شرع هذا الحكم تخصيصا لقاعدة عظيمة وهي أن من قذف مسلما بريئا عفيفا أو قذف مسلمة محصنة فقد وجب عليه الحد والحد هو مئة جلدة والذين يرمون المحصنات المؤمنات، والذين يرمون المحصنات المؤمنات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أجلدهم مئة جلدة، ثمانين جلدة فجلدو. هذه الآيات هذه الآيات التي وردت في سورة النور وقد وردت بعد سورة بعد قصة الإفك. التي حدثت مع أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فإن الله عز وجل أمر المؤمنين مباشرة بعد ذلك بحكم القذف ذكر الله عز وجل قال سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم هذه هي القاعدة وهذا هو الأصل وسيأتي إن شاء الله في أبواب أخرى في الحدود يعني حد القذ لكن هنا ذكرنا في باب اللعان ما يتعلق ب بالفراق بين الزوجين ولذلك ذكر اللعانها هنا وإلا الأصل فإنه يعتبر داخلا في الحدود في القلف يعني فقال الله عز وجل إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور والرحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل قصة الإفك التي حدثت مع أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها طيب قال إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر بذلك ولا رجع عن رميه لا عنها فيشهد الرجل أربع شهادات يعني إذا رجل اتهم زوجه بالزنا اتهم زوجه بالزنا الأصل الأصل في أعراض المسلمين أنها مصونة الأصل في أعراض المسلمين أنها مصونة لكن عادة عادة الرجل لا يحب أن يفتضح عرضه فلذلك نظر الشارع الحكيم إلى أن الزوج عادة إذا قذف زوجه فإنه لا يقذفها بالباطل في العادة فلذلك استثني هذا الحكم من الأصل ولم ينتظر أن يأتي بأربعة شهداء وينظر وهذه الأحكام الشرعية وإلا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه هلال بن أميتة واشتكى أنه ورأى رجلا رأس الشريكة من السحماء فوق في مع زوجه في فراش واحد فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له البينة أو حد في ظهرك البينة أو حد في ظهرك قال إن الله عز وجل سينزل في قرآنا وهذا الحديث أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن هلال ابن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشريك بن سحماء وشريك بن سحماء هو أخو البراء بن مالك لأمه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم البينة أو حد في ظهرك. فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على مرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلا ينزلن الله ما يبرئ ظهري ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه الآيات التي تلوت عليكم الآن فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما أو إليها فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة أو وقفوها قال قفي هذه موجبة يعني هذه انتبه بعدها اللعنة ستنزل بعد الغضب سينزل يعني باب الموعظ يعني تنبهي لأمرك وقالوا إنها موجبة قال ابن عباس فتلكأت ونكفت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغة الإليتين خدل جساقين فهو لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن يعني أن الأصل في الأحكام الشرعية الظاهر وليس لنا شأن بالباطن وهذه قاعدة عظيمة يا أخوة في كثير من الأحكام أن الأصل بالمظن لا بالمئن أن أخذ الأحكام بالظن, يعني بالظن الغالب لا باليقين ولذلك أغلب الأحكام القضائية وأغلب الأحكام الشرعية التي تتعلق بمثلا الرخص في السفر وما إلى ذلك هي متعلقة بأمور ظنية وليست بأمور قطعية وإنما يرجع إلى القرائن واضح؟ طيب طيب والخامسة أن غضب الله عليها إن كانت من الصادقين. يعني أن كل واحد منهما يأتي أمام القاضي المسلم والرجل يشهد يقول كما ورد في قول الله عز وجل بشهادة أحدهم يشهد بالله مثلا يقول أشهد بالله أشهد بالله إني لمن الصادقين أشهد بالله إني لمن الصادقين أشهد بالله إني لمن الصادقين أشهد بالله إني لمن الصادقين, إني لمن الصادقين, إني لمن الصادقين, إني لمن الصادقين وفي الخامس يقول وأشهد بالله أن لعنة الله عليها إن كنت من الكاذبين لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين أشهد بال بالله أن لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين وأيضا هي كذلك إذا سكتت ولم تتكلم فإن يقام عليها الحد لأن ثبت بكلامه أنه أنها فعلا زنت والزانية الزانية المحصنة ما حكمها حكمها رجم حكمها رجم فلذلك لو أنها سكتت طبعا يدرأ عنها العذاب يعني عذاب الدنيا أما عذاب الآخرة هذه ولياذ بالله باءت بغضب الله عز وجل لكن لو أنها سكتت وأقرت على نفسها وتابت إلى الله لتاب الله عليها كما حدث مع الغامدية رضي الله تبارك وتعالى عنها ويصبح عذاب الدنيا يدرأ عنها عذاب الآخرة واضح؟ يعني الرجم يدرأ عنها هذا الآخرة وأيضاً هي تشهد بالله أربع شهادات إنه لمن الكاذبين تقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين يعني يكذب عليه هكذا أربع مرات وفي الخامسة توقف طبعا هو كذلك يوقف عند الخامسة وهي كذلك توقف ويقال لهما اتقي الله خاف الله إنها الموجب إن كذا إنها كذا يعني لأن هذا أمر عظيم جدا يعني فعندئذن إن كانت هي فعلا محقة يعني هي بين أمرين إما أن تكون محقة يعني واثقة من قولها فإنها لا تخشى لأنها واثقة أو كانت رقيقة الدين لا إيمان بالله حقيقة عندها عند إذن تستهتر بالشهادات والأئماء كما فعلت هذه المرات واضح يا إخوة ففي الخامس تقول وأشهد أن غضب الله علي إن كنت إن كان من الصادقين أشهد أن غضب الله علي إن كان من الصادقين طيب وإذا كانت حاملا أو كانت قد وضعت أدخل نفي الولد في أيمانه وهذا لما أخرجه البخاري ومسلم الحديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة وألحق الولد بالمرأة. طبعا هذا إذا كان إذا كانت غير حامل أصلا وإلى الأصل أن ولده لكن إذا ظهر الحمل من هذا الوط الذي هو التهمة به فهو طبعا لولا ملاعنته إياها أصبح الولد ولد ولده لكن هو ينتفي من هذا الولد ولا يستلحقه واضح لأنه ليس ولده أو لأن هو يزعم أنه ليس ولده فعندئذ يكون الولد ولدها هي ويرثها هو وينسب إليها ولا يعرف له أب يعني لا ينسب لأبيه لأنه طبعا ابن الزنا لا ينسب لوالده ولا يرثه ولا يعني ليست له أحكام البنوة وليس للوالدي أحكام الأبوة معه واضح كما إن شاء الله سيأتي في أبواب أخرى ويفرق الحاكم بينهما وهذا هو الشاهد ولذلك أدخل هذا الحكم فيما يشبه الطلاق فإن الرجل إذا لا زوجته فرق الحاكم بينهما إلى الأبد فلا يصح ولا يجوز بحال من الأحوال أن ترجع إليه أو يرجع عليه على قول الراجح واضح وتحرم عليه أبدا وذلك الحديث الذي أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وأبو داود عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه, عنه في حديث المتلائنين وهذا قضية عوامر العجلاني قال فمضت السنة فمضت السنة بعد في المتلاعنين يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا حديث صحيح وعويم العجلان لما لاعن زوجته قال كذبت عليها إن رددتها وقال هي الطلاق هي الطلاق هي الطلاق هي الطلاق هي الطلاق, هي الطلاق طلقها ثلاثا وتكلم العلماء في قضية الطلاق ثلاثها هنا بما لا نتطرق إليه الآن لأنه لم يلحقها هذا الطلاق لأن بمجرد هذه الملاعنة قد فرق بينها وبين الزوج فهذا الطلاق وقع في الفراغ لم يقع عليها، واضح؟ فإنهم قد فرق بينهما يعني فسخ النكاح قال وتحرم عليه أبدا لهذا الحديث الذي ذكرته ويلحق الولد بأمه فقط لحديث ابن عمر الذي ذكرته الآن ومر ماها به فهو قاذف لما لأنها في الظاهر لم يثبت عليها شيء زوجها اتهمها وهي تبرأت إذا في أحكام الدنيا لا ندري من الفاعل والمفعول يعني من من الآث من يعني من الظالم ومن المظلوم من الآثم ومن الصادق ومن الكاذب لا ندري في أحكام الدنيا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعلم الله أو يشهد الله أن أحدكم لا لكن هو صلى الله عليه وسلم نفسه لم يجزم أن أحدا هو طبعا فوالقرينة أثبت أن المرأة كانت كاذبة في قصة هلال بن أمية طيب فلذلك الأصل في المحصنة في الملاعنة أنها محصنة لأنه لم يثبت أنها زانية واضح ولذلك قذف المحصنة ماذا يجب قذف المحصنة من الكبائر؟ لذلك لا يجوز أن نقذفها به ريقا ومر ماها به فهو قاذف أقول هذا القول استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين آه. قال خولة بنت مالك أنصارية كيف رأت عمر يعني يجري في في الأسواق يعني أهل الأنصار ما كانوا يقطعون كانوا يعرفون أهل المكة والمدينة كانوا يتعرفون بينهم خصوص الحج ومناسبات خصوص قريش كان كل أهل الجزيرة يعرفونهم الله أعلم لكم ما يفكّتي تقرأ على سبيل الغضب ولا بالمحبة ما بحال قلنا خصومي قلش الله أدرى ذي لأنه يعني تفاديًا السد للذريعة هذا واضح إنه مشي على سبيل الغضب ولا هذه تكون بنية انه, إنه حرام عليه يعني يقول واضح نعم يعنوا اللي أنو مراته مشي هي واضح ذلك قولهم بأفواههم يضايون قل الذين كفروا من قبل دي دي وإنك لا تخلوا نادي صافيت بيناتهم أوصلوا هي لعناته هو لعنه أوصلوا قصة عويمر العجلاني هو أن عويمر صفت واحد الراجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له سير سقصي لي قل له إلى واحد شاف واحد الراجل مع مراته فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كره المسائل وعابها عجبوشت السؤال هذا أقول الله هو جاب رأسه قال له هذا الشيء الذي سقصك عليه هو راج رالي مباشرة نزلت الآية يعني نزلت الآية يعني هنا هنا كلام طويل لأهل العلم عن سبب نزول هذه الآية هل هي بسبب هلال بن أمية أم هي بسبب عويمر العجلاني؟ وتكلموا يعني هذه المباحث في علوم القرآن عن سبب النزول هل يكون هل يجوز أن ينزل تنزل الآية لسببين؟ فتكلموا قالوا بجواز ذلك وبعض قال لا يعني هي نزلت بسبب هلال بن أمية كما هو واضح من الحديث وأما عويمر العجلاني فكأن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد بالآية مرة أخرى من أجله والله أعلم الله أعلم بحقيقة الأمر لكن هذه قصة عويمر أنه كذلك دخل ووجد رجلا مع مرأته وهذا يدلكم على أمر وهو أن مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل المجتمعات وأف يعني وأجلها وإلى آخره ومع ذلك انظروا ماذا حدث فيه فلذلك يا إخوة هنا مسألة هامة بعض الناس إذا رأى من إخوانه ما يزعجه كأن يعني يتصرف معه أخ أو أخت تصرفا غير لائق كأن يكذب عليه أو يسرقه أو أو يغلظ في وجهه أو يسبه أو ما إلى ذلك أو يراه على فاحش سبحان الله أو ما إلى ذلك فيغضب ويقول يعني فسد الزمان كل المتدينين كلام فارغ وليسوا من الدين في شيء وقد يكونوا مع مجموعة ثم يعتزلهم ويجلس في بيته أو تعتزل الأخت وتجلس في بيتها هذا خطأ وهل هناك مجتمع أفضل من مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يكون ظل ما حدث فيه وأيضًا أمر آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء أن يصلين في الأعياد ويشهدن الجماعة في العيد وما إلى ذلك وأباح لهن وإن كان الأفضل أن يصلين في بيوتهن حضور الجموعات والجماعات إلى آخر هذه الأمور مع ما كان يحدث من هذه الأحداث يعني حدث اغتصاب كما في سوني النسائي أن أو غيرها أن النبي صلى الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن امرأة كانت ذهبت لتصلي الفجر فوقع عليها رجل فصرخت فجاء القوم فهرب الرجل فلما قام في المسجد يعني يعني سئلت عن الرجل فأشارت إلى رجل ظنته هو نفسه الذي وقع عليه فلما أخذ لي يقام عليه الحد اعترف الرجل الحقيقي فالشاهد أن هذا حدث ولم يصدر الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا عاما بأن نساء ممنوع يحضرن إلى المساجد بعد اليوم بأن هذا الأمر حدث وأيضا يعني حدث مع هلال بن أمية ما ترون وحدث مع عوامر العجلاني ما ترون ومع ذلك لم يصدر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا بحجب النساء الحجب التام في بيوتهن ولا, يخرج ولا يتعاملن أي معاملة مع الرجال بحال من الأحوال هذا كله لم يحدث والراجح كذلك والله أعلم يعني أنه كذلك صلى الله عليه وسلم لم يصدر أمرا للنساء بأن يحجبن جميعات وجوهن الرجال ولا يرين بحال من الأحوال في أي وضع من الأوضاع إنما يعني هذا الحكم كان خاصا بنسائه ومن أرادت أن تحتجب احتجبت لم يكن هناك أمر عام بهذا الأمر طبعا مع الضوابط الشرعية بأن أفضل صفوف النساء الأخير بأن النساء أصل يبتعدنا عن مجالس الرجال إلى آخر هذا الحكم لكن الشاهد أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتشدد في الفصل التام بين الرجال والنساء كما حدث بعد ذلك من كثير في العصور المتأخرة فقد كان كثير من العلماء يفتي بأنه لا تخرج لصلاة العيد إلا المرأة العجوز الغير مشتها وبعضهم يصرح أن يعني العجوز الشطاء ذات ثمانين سنة وبعضهم وأيضا مرّا النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة من النساء فسلم عليهن ورددنا عليه السلام فالعلماء بعد ذلك يقولون لا يسلم إلا على إن كانت شابة لا يسلم عليها طبعا هذا بالضوابط يعني قالوا لا, لا يسلم إلا على عجوز المتجال التي لا ينظر إليها وما إذا ذلك يعني تشدد بعد ذلك الفقهاء في هذا الباب تشددا يعني قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أولا أي تشدد لو كانت تشدد محمودا وهذا التشدد ولد أموراً كثيرة في كثير من المجتمعات فولدت أموراً لا لا تحمد عقبا وخير الأمر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واضح يا أخوة؟ الله أعنم لا أرواع رجل إذا وجده نحكم أرواع رجل إذا وجده يعني يختم ذلك رجل هذا حدث مع سعد ابن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال والله سعد بن معاذ أو سعد بن عباذة قال والله لأضربنه بالسيف غير مصفح يعني أضربه لاقتله فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يعجبه هذا الكلام لأنه حدثه عن عن دين الله عز وجل وهو يقول لا والله لنفعنك فقال يعني علق قال أتنظرون إلى غيرة سعد فأني أغير من سعد، يعني أنا الذي شرّ شرّعت هذا الحكم الشرعي بإذن الله عز وجل، والله أغير مني، فإذا لا لا يضربه بل يرفع أمره إلى القضاء الشرعي، فإن قلت لا يوجد قضاء شرعي، وغلب نحن نسعى في إيجاده بحول الله. آه كذلك نفس الحكم. من أمه هو سح... آه... صح هذه مسألة هم يقولون السحماء هي أمه أم سليم أم البراء بالمالك ليس شقيق الأنس لا لك صدقت صافي لا سؤال واضح الأمور كلها أيها فكرتيني واحد نقطة هامة أن الظهار الحكم الكفارة لا تجب إلا بالعود العود قال الله عز وجل الذين يظهرون منكم من نساء والذين يظهرون من النساء ثم يعودون لما قالوا إذا لا يجب الحكم إلا بالعود اتفق العلماء على لا يجب الحكم إلا بالعود يعني لكن اختلفوا اختلافا طويلا عريضا ما هو العود هذا والراجح والله أعلم كما قال إمام مالك وأحمد وغيره بينهم يعني تفاصيل أن العود هو إرادة العودة إلى حالته الطبيعية مع زوجته أن يعني يطأها عادي ويتعامل معها على أساس أنها زوجته وليست أمه فإذا أراد, هذه أراد أن يعود إلى حالته الطبيعية فقبل أن يعود يجب عليه أن يكفر هذه الكفارة فهو عليه يعني تفريعا على هذا الكلام فإنه إذا لم يريد العود في خلال هذه الفترة المؤقتة لا تجب عليه كفارة الله أعلم لا ليس طلاقا لأن العلماء قالوا لو أنه قال أنت عليك ظهارا ونوى الطلاق لم يكن طلاقا بل كان ظهارا كما أنه لو قال لها طلقتك وأراد أنه أراد ظهارا لم يكن لأن الألفاظ كذلك لها قيمتها في الشرع فاهمت يعني ألفاظ هي يعني يعني كثير من الأمور الشرع هي أمور معنوية الآن بعتك هذا الأمر البيع متى يتم مجرد التلفظ أو ما يكون يعني نائباً عن كذلك الزواج ما هو الزواج متى يعني يتكون الزواج مجرد تزوجتك قابلته انتهى هنا حصل الزواج هذه أمور معنوية لا تحصل كذلك الطلاق متى يحصل الطلاق كانت زوجته هو معها وكل شيء ويعاشرها مع عشرة طبيعي قال قالت طلقتي مجرد انتهاء هذه الكلمة تصبح طالقة منه واضح هي أمور معنوية لا تح... لا حقيقتها لا تتكون إلا وهذه هي العقود العقود في الشرع هكذا هي والفسوخ العقد عندما تعقد عقدا وعندما تفسخه تحله وهذا الفسخ وهذا العقد هي أمر مانوي وليس أمرا ملموسا محسوسا واضح واضح <تصفيق> <مال> واضح <تصفيق>